بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينبر بأسا شديدا من لدنه ويمشر المؤمنين الذين يعملون الطالحات أن لهم أجرا حسنا ماكهين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أكواههم يقولون إلا كذبا فلعل تباقع النفسك على آتاره إن لم يؤمنوا بهذا الحبيب أسفا إنا جعلناها على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها طعيدا جوزا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 ثم بعثناهم لنعلم أي الحزق لأحصار ما لبتوا أمدا نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وجدناهم هدى ورضطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن نزع ومن دونه إلها. لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتفروا من دونه آلها لولا يأتون عليهم بسلطان بي فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما أقول إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم من الفقر وترشن فإذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا ذات في فجوة منه ذلك من آيات الله مَن يَهْدِِ اللهُ فَقَدْ هَدَى وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُم إِيقَاضًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُم ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُم بَاسِقٌ ذِرَاعُهُ بينَ لو إذ طلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتشاءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا أَوْ أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورثكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أسكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهر عليكم يرجوكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أحفرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا غيب فيها إذ يتلازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين ظلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة ثالثهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وتامنهم كلبهم قروا الدين لا يعلم بعزتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمارثي إلا مراء ظاهرا ولا تستكفيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء واذكر ربك إذا نفيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبتوا في كهفهم ثلاثمائة سنين ودادوا تسعا قل الله أعلم بما لبتونه غيب السماوات والأرض أبصر بني وأسمع حكمه أحدا واسل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته, لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا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 الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ وَمَن شَاءَ كَلَّ يَكُونُ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِثَشَرَابٍ وَسَاءَ مُرْتَكَفًا إِنَّ الذين آمنوا إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عد تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا قضرا من سندس ويستبرط متكئين فيها على الأراء ف التَّواب وَوحسُنَث مكث ف وَبهم م تَجلَ جعلنا لحَدمَا جََّن منِْ عَنااد وَوحَثناهُ ماَا بق وَوحذَتناهُ ما بَغْن وَجناَاذَن مَا صَغ كِ سَ جَتيين آتَ أك وَلَ صَْلٍ منهشيير وَجرناَاافلَلَ ما وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا انا اكثر منك مالا وعز نرى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن وان تبيد هذه منها ولا يرون الد الى ربنا اجدنا خيرا منها من قلبا قال له صاحبه وهو يحاوره اكثرك بالذي خلقك اكثرك بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم من نقطه ثم سوىك رجلا لكنه والله ربي ولا لا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنة فقلت ما شاء الله لا قوة إلا لله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يرسيني خيرا من جنتك ويرسل عليها, ويرسل عليها حسانا صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلم تستطيع له قلدا وأحيط بثمره فأصبح يقلم كثفيه على ما أنفق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 لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به, فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نفير الجبال وترى الأرض باردة وحشرناه فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمنا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فكر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ويقولون يا ويلتنا ما هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصا ووجدوا عامل حاضر وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَادًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ السُّدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِذْ لِيْسَ كَانَ مِنَ الْجِنْهِ فَسَقَعَ الْأَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرْنِيَتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٍ بِإِسَلِ الظَّالِمِينَ بَدَل يوم انخرقت السماوات والارض ولا يلقى منكث وما كنتم متخذي المضلين عبدا ويوم يقول نادوا شركاء الذين ندعوهم فدعوهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم بينهم موطقا وراى المجرمون النار فظنوا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جتلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم, ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين إلا فأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباقل ويبشغوا به الحظ واتخذوا آيات وما ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يدا إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يبقهم وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو وربك الغفور ذو الرحمة لو يآخذهم بما كسبون عجل له العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا واجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما, حوتهما فاستخب سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آكنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال ارايد ادوينا الى الصقره من لي نسيت الحدود فاني نسيت الحدود وما انشانه الا الشيطان ان اذكر واستغد ثينه في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فرت على افارنا خطا وَجَعَلَ عِبَادًا مِنْ عِبَادِنَا قَائِمًا لَهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا قَالَ لَهُمُ الْمَوْتَى هَلْ تُكذِّبُونَ عَلَى أَن تُعَلِّمَنَا إِنَّا لِنَشْتَاءُ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعطي لك أمرا قال فإن اكتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرطها لتغلق أهلها لقد جئت شيئا إما قال ألن أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا أولا من فقتلها قال أقتلت نفسا زكية بغير نفسي لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لم تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عني شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا استطعما أهلها فاذو أن يضيفهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فرق بيني وبينك سنذئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا ان النسيبينه فكانت لمساكين نعملون في البحر فرجو ان اعيدها وكان ورارهم لكم ياخذ كل تسينه غصا وام الغلام فكان ادواهم ليلين فخشينا ان يرهقنا يرهقهما, يرهقهما طغيانهم وكبرا فاردنا ان يبدلهما ربّهما طيرًا من المذاكر واخر ذكران وان الجدار فكان بين امين في المدينه وكان تحته كنوز لما وكان ابوهما صالحا وكان ابوهما صالحا اراد ربك ان يدلغاشدهما فاراد ربك ان يدلغاشدهما ويستقرجاكما رحمه من ربك وما فعلتم عن امري ذلك تاويل ما لن تصنع عليه صدرا ويسالونك عن القرنين قل ساكنوا عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حملة, في عين حملة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما تعذب وإما أن تتقن فيه الحسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يغذب إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء للحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطرع الشمس وجدها تطلع على قوم لن نجعل لهم من دونها فترا كذلك وقد رحطنا بما لديه قبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجدهم بدونهما قوما لا يكادون يفطهون قولا قالوا يا ذا القرمين إن يأجوج ومأجوج مفتدون بالأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوة فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رجما آتوني سبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدقين قال انفخوا حتى إذا جعله نار قال آتوني عليه قطرا فنصروع ان يظهروا ولست طاعونه نقبا قال هذا رحمه من ربك فاذا جاء وعد ربي جعله دكا كان وعد ربي وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضناهم يومئذ الكافرين عرضا الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكر وكانوا لا يستطيعون السمع اتَّخَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ يَتَّخِذُونَ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ, وهم يحسبون أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ يسنون صنعا قلائك الذين كفروا بايات ربهن ولقائه ولقائه فابدت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا ذلك جزاء جهلهم بنا تفعل بما كثر واتخذوا اياته ورسله سوان إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في الدوس نسلا خالدين فينا لا يضبون عنها خوالا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر, البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله ان بشركم يوحى الي اله يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فلين عمل عملا صالحا فلين عمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا